وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا وُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارُجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَآرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ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 ومن يقلد منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك كاحد من النساء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 ...welzijn in het leven het land. Het leven van het Het leven مغفره واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نکحت المؤمنات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 ذلك ادنى ان تَقَرَّ اعينهم ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم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 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وراء حجاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤذوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تنكحوا أَزْوَاجَهُ من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 ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا, ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم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 انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا ان الله لعلى الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا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 السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الله مما قالوا وكان الله وجهها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِن